وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقوا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ جَعَلَ فِي كُم مَلُوكاً وَأَتَيَكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمَيْنِ يَا قَوْمُ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدِبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ